كان ذلك في الكتاب مسقورا و إ ذ أ خ ذ ن ا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح و إ ب ر ا ه ي م وموسى وعيسى ب ن مريم و أ خ ذ ن ا منهم ميثاقا غليظا ل ي س أ ل الصادقين عن صدقهم واعد للكافرين عذابا اليما يا ايها الذين آ م ن و ا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا, فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها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 وان لم يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا, وتعمل صالحا نؤتها أ ج ر ه ا مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك أ ح د من النساء إ ن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا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 والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات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 وسبحوه بكره و أ ص ي ل ا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم, ليخرجكم من الظلمات إ ل ى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام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 وبشر المؤمنين ب أ ن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم, ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا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 وما ملكت يمينك مما أ ف ا ء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك و ا م ر أ ة م ؤ م ن ة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 ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه, ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما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 والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا فقد ا ح ت م ل و بهتانا و إ ث م ا مبينا يا أ ي ه ا النبي قل ل أ ز و ا ج ك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أ د ن ا ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته ي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون, والمرجفون في ا ل م د ي ن ة لنغرينك بهم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 يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسولا وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا ربنا آ ت ِ ه م ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا ايها الذين آ م ن و ا لا تكونوا كالذين آ ذ و ا موسى فبراه أ الله, الله مما قالوا وكان عند الله وجيها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 انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان أ يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا